الصفة الداو إنه لا يفلح الظالمون وجعلوا لله مما ذرأ من الحوس والأعاني نصيبا فقالوا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا للشركاء 119. كان لشركائهم فلا يصلوا إلى الله وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم 111. ساء ما يحكمون 112. وكذلك دين لكثير المشركين قتل أولادهم شركاءهم ليردوهم وليلبسوا عليهم دينهم ولو شاء الله ما فعلوا فذرهم وما يفترون